أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هل يجوز للمرأة لبس الشراب نعم المرأة يجوز لها أن تلبس الشراب حال الإحرام وإنما الذي تنهى عنه المرأة المحرمة النقاب والقفازين نعم أحسن الله يقول ما حكم الانحناء لتقبيل يد أحد طلبة العلم قال وهو لا يريد من يفعل ذلك هذه أو هذا التصرف أو هذا العمل عند السلام بعضهم إذا أراد أن يسلم على أحد من أهل العلم أو غيره ينحني بل بعضهم ينحني على صفة راكع وبعضهم قبل أن يصل إلى من أراد أن يسلم عليه ينحني له وهذا كله ليس من سرع الله ولا من دينه تبارك وتعالى والواجب تجنب ذلك ولا يكون انحناء ولا خضوع ولا ذل بل إذا قابله على استقامته ووقفته كما هي يصافحه نعم أحسن الله عليكم يقول هل يعتبر من حج عن ميت لم يحج حجة الإسلام قد أسقط الفرض عنه أعد. أحسن الله ليكم يقول هل يعتبر من حج عن ميت لم يحج حجة الإسلام قد أسقط الفرض عنه نعم يكون قد أسقط الفرض عنه إن كان من حج عنه يصح يحج عنه توفرت الشروط التي يحج بها عن الغير بأن يكون هرما لا يستطيع الركوب أو مريضاً لا مريضاً لا يرجع برؤه أو ميتا فإذا حج عنه يكون بذلك قد أسقط الفرض عنه نعم. أحسن الله ليكم يقول هل لمن هو من أهل مكة أن يحج هل لمن هو من أهل مكة أن يحج متمتعاً وهل عليه هدي من أهل مكة حاضر المسجد الحرام ليس عليهم هدي. ليس عليهم هدي ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام إذا كان من أهل حاضر المسجد الحرام ليس عليه هدي نعم أحسن الله عليكم يقول من أعمال اليوم الثاني عشر وإذا أراد أن يجمع بين الحج والعمرة مرة معنا تكون إحرامه بالعمرة من الحل إحرامه بالعمرة من الحل وإحرامه بالحج من حيث مسكنه في مكة كما في الحديث حتى أهل مكة يهلون من مكة وهذا محمول على الحج أما إهلالهم بالعمرة فيكون من الحل لامر عائشه رضي الله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تخرج إلى الحل عندما أرادت أن تأتي بعمرة نعم أحسن الله ليكم يقول من أعمال اليوم الثاني عشر للمتعجل رمي الجمرات وطواف الوداع فهل يجوز له تقديم الطواف كان يطوف في وقت الصباح ثم يرمي بعد الزوال لا يجوز لأن الطواف هو آخر العهد بالبيت فإذا طاف طواف الوداع ثم ذهب ورمى الجمرات ثم غادر أصبح آخر عهده الجمرات وليس البيت إذا فعل ذلك يكون ترك طواف الوداع وطواف الوداع واجب من واجبات الحج وهو آخر عمل يقوم به الحج نعم احسن الله اليكم يقول هل يجوز للرجل المحرم لبس الشراب الذي تحت الكعبين لا ليس للمحرم أن يلبس شرابا وانما إن احتاج إلى الشراب واضطر إليه لمرض أو لبرد أو نحوه ولبسه مضطرا إليه فلا حرج في لبسه له لكن عليه أن يفدي فدية الأداء ففدية من صيام أو صدقة أو نسك نعم. أحسن الله ليكم يقول ما حكم حج المرأة إذا كان لباسها ليس شرعياً كظهور الرجلين أو بعض من جسمها قعد أحسن الله عليكم يقول ما حكم حج المرأة إذا كان لباسها غير شرعي يظهر, يظهر بعض من رجليها وبعض من جسمها حجها إن أتت بأركانه وشروطه وواجباته حج صحيح وأعمالها التي فيها مخالفة للشرع وابدال الزينة ووقوع في المحرمات تأثم على ذلك وتكون آثمة معرضة للعقوبة وأيضا الذنب في حال الإحرام وفي البلد الحرام وفي الوقت أيضا الفاضل ليس كالذنب في أي وقت آخر نعم صلى الله عليه يقول هل يجوز تغيير النية قبل الدخول في النسك من التمتع إلى الإفراد وغيره إذا كان لم يدخل في النسك فهو فالأمر في ذلك واسع إذا كان لم يدخل في النسك فالأمر في ذلك واسع له أن يغير النية أما إذا دخل في النسك فليس له إلا إذا كان ينتقل إلى نسك أعلى وأفضل كان يكون مفردا فيحوله إلى متمتع نعم الله يقول هل يجب على من يدخل إلى هذه الأراضي المقدسة لأول مرة العمرة علماً يقول علما أنني دخلت في أشهر الحج العمرة فريضة العمرة فريضة في العمر كله مرة واحدة فإذا أكرمه الله سبحانه وتعالى وجاء إلى هذه البلاد يغتنم مجيئه لأداء هذا الذي فرضه الله سبحانه وتعالى عليه وإذا كان قد أدى فرض العمرة فيما سبق وجاء إلى هذه الأراضي لا يجب عليه أن يعتمر لأن العمرة تجب في العمر كله مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو تطوع احسن الله ليكم يقول من الأولى بالبر الجد من جهة الأب أو الجدة من جهة الأم لكي أحج نيابة عن واحد منهما إذا نظرنا إلى الحديث قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك فأم أحق بالبر وهذا واضح فيما يتعلق بالأم والأب في أن الأم أحق بالبر أما من على من الاباء من طريق الأب وطريق الأم أيهما الأولى بذلك جوابي على ذلك الله تعالى أعلم أحسن الله ليكم يقول ما أحسن كتاب ألف في الآداب الشرعية تنصحون به طالب العلم كتب أهل العلم في الآداب الشرعية كتبا كثيرة من أوعبها وأجمعها كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى نعم أحسن الله ليكم يقول امرأة حجت وهي لابس للنقاب جهلا منها ولم تعلم إلا بعد الحج فماذا عليها هذه المرأة التي كانت تلبس النقاب حال الاحرام جهلا منها لا يخلو الحال من إما أنها تعذر بالجهل تعذر بجهلها وبهذا يقول بعض أهل العلم أو أنها يكون عليها فدية التي فدية الأذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك لتفريطها في تعلم أعمال الحج فإذا كانت قادرة فالاولى أن تفدي عن ارتكابها لهذه المخالفة فديه أذى وإلا الأصل في هذه الفدية الأصل في هذه المحذورات كما سبق مر معنا إذا وقعت عن نسيان أو وقعت عن جهل فليس على الإنسان في ذلك شيء وإنما عليه إذا تعلم أن يترك هذا الذي وقع فيه أو إذا ذكر أن يترك أيضا هذا الأمر الذي وقع فيه نسيانا نعم صلى الله عليكم يقول هل عمرة الحاج المتمتع تشقط عنه العمرة الواجبة؟ نعم إذا أتى بالعمرة سواء مع سواء بنية التمتع أو أتى بها أيضا بنية الكران فقرنها بالحج بالنية يكون بذلك قد أدى فرض الله عليه العمرة في عمره مرة واحدة نعم. حس الله ليكم يقول كيف التوفيق بين حديث البطاقة وترك الصلاة كسلاء؟ حديث البطاقة في بيان حال هذا الرجل الذي أتى بكلمة لا إله إلا الله مخلصا لله عز وجل محققا ما دلت عليه من الإخلاص والتوحيد والعودية لله سبحانه وتعالى. فكانت بهذه القوة في رجوحها في في الكفتين فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء والأحاديث في كفر تارك الصلاة كثيرة جدا الأحاديث في كفر تارك الصلاة كثيرة جدا وواضحة وصريحة في هذا الباب والصحابة ما كانوا يعدون من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة والحديث واضحة في ذلك والقاعدة في هذا الباب أنه لا يقضى بالمتشابه على المحكم فحديث البطاقة يتحدث عن حادثة عين قد يكون هذا الشخص أيضا كانت هذه الكلمة هي آخر حياته هناك احتمالات يعني عديدة تتعلق بحديث هذه الحادثه فلا يقضى بحديث البطاقه على الاحاديث الكثيرة التي فيها كفر تارك الصلاه بل كفر بل ترك الصلاه كفر والاحاديث في ذلك صريحة واضحه عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه نعم يقول هل يجوز الصلاة يقول هل يجوز الصلاة أو هل تجوز الصلاة في الروضة في أوقات النهي الصلاة في وقت النهي الصلاة في وقت النهي لا تجوز للنهي الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستثنى من ذلك الروضة أو أي مكان آخر لكن إذا دخل الإنسان المسجد في وقت النهي إذا دخل المسجد في وقت النهي، فثمّة حديث آخر قال فيه عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أخذ أهل العلم من ذلك أن الصلاة إذا كانت من ذوات الأسباب مثل تحيه المسجد، فإنه يصلي، فإنه يصلي نعم. حسّ الله عليكم يقول ما الفرق بين الإنقياد الذان هما شرطان من شروط لا إله إلا الله القبول يتعلق بالقول والانقياد يتعلق بالفعل ولهذا قيل في بينا كل منهما بذكر ما يقابله الانقياد المنافي للترك والقبول المنافي للرد نعم يقول إذا حج الإنسان ولم يبق له مال يتزوج به فهل يؤثم الآن حج انتهى لكن بحثه في هذه المسألة يكون قبل الحج ما الاولى إذا كان عنده مال هل يحج به أو يتزوج به لكن الذي حج وانتهى نسأل الله عز وجل أن يتقبل منه وأن يرزقه الزوجة الصالحة وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال اللهم انفعنا يا ذا الجلال والإكرام بما علمتنا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ائمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ولي على المسلمين اينما كانوا خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات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 أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين